غير الموقوع عليهم ردن لل امين قل يا عبادي الذين اسرفوا على ونقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيهوا إلى وقفكم وأسلموا له من قَذِ الَّذِي أَن يَأْتِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ لَاتُنصَرُوا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما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 فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مصودة أليس في جهنم مثوى للمتكفين وينجي الله الذين اتقوا بمثازتهم لا يفعلون لهم قانيد السماوات ولرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تامرون يأعبد يا لا يحبطن عملك لا إن شرك كان يحبطن عملك على تقونا من القاسرين بل الا معبود والقوم من الشد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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا الله وما قدر الله خطا قدره ولفظ جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إما من شاء يخاف فيه اخر فاذابهم قيام يوم قرون باشرقت بنور ربها ووضع الكتاب في امن وجيء ابي قضي بينهم بالحق وهم لا يغرقون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ, يتلون عليكم فَكَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ يَقُولُونَ أَبَوَا بَجًا إِنَّ مَوْلِدِينَ فِيهَا فِيهِ سَمُوَ الْمُتَكَبِّرِينَ أُصِيخُ الَّذِينَ اتَّقَوْا ربهم حتى إذا جاءوها والمزحة أبواهما قال لهم وقال لهم